وَمافِقُونَ قالَاُ نَشْحَدُ إِكَ لَ رَسُول اللهَّ وَلَّهُ يَعْلَوا إِكَ لَ رَسُُولُ وَلَّهُ يَشْحَدُ إِمُنَافِقينَ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 وَإذاَا رَعيتَهُم تُعجِبكَ أَجَسَابُهُم وَإَقُُ تَتسمَعَِقَوِهِم كَأََّهُم وَإذاَا رَأَتَهُم تُعجِبُكَأَجَسَامُهُم وَإَقُوا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 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا على مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُرْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ لما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق واكن من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدِركَ عَهُ يَزَّكَّ أَوْ يَجْذكَّرُ فَةَ فَعَهُ الذِكْرىَ أَمَّا مَنِْتَغُنَ فَأَن تَ لَ تَصََّ وَماَا عَلَْكَ أَلَّ يَزكَّ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْمُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَهِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهِ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 وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يَوْمَ يَفرُِ الْ المَرُء مِن أَخِيهِ وَأّهِ وَأَبِيهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّمررئ مِنهُم يَوومَئِذٍ شَأننُ يُغْنِي أجوه يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةُ ضَاحِكَةُم مُسْتَبَشِرَح